واعلموا أن ما غنمتم من شيء لايخ مسغوا للرسول ولذي ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن أَن يَوْمَ لَتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٍ فَالْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَئِنْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي ميعادٍ وَلَكِنَّ يَوْمَ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مَا لِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنِنَا وَيَحْيَا مَن حَيَّ عَن بَيْنِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يريكه قَلِيلًا وَلَا وَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ هَدَاهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْمَوْتَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِى عَيُنِ ٱلْقَنِيلِ وَيُقَلِّبُكُم فِى عَيُنِهِ يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله نُمحيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني ألا ما لا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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَطَرُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَاوِيَةٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِوَالِي لِلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَنَا عَمَّا عَلَى قَوْمٍ حَ ف يُغَييرُ مَا بِأَم فُوسِهِمْ وَأَنَّ اللهَّهَ سَم النَّعَلي كَذَأِّآالِ فِيعَونَ وََّذينَ مِ قَبلْلِهِمْ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 شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثَمَّ مِنْهُمْ فَمَنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَقُونَ فَإِنْ مَا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لعلهم وَاِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِنْ بِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَأَسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِمُ يَوُنُ نَبِيَّ عَدُوّ وَاللَّهِ الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرِّض المؤمنين على القتال تَكُونُم مِّنكُم 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِن تَّكُونُم مِّنكُم 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن من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 ما كان لنبيئن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريدون والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا من حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقول لمن فيه ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا عَلَّمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن وخِيَ انا فك فَقَد خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ الذين آل ان هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ لا تَفْعَلُوهُ تَكُونَ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوهُ والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم َّينَ أَمَنُوا مِن بَعدُ وَه جَعْرُ وَجَهَدُ مَعَكُم فَأُلَائِكَمِنكُبْ وَأُلُ لَ حامِ أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ لَكُمْ كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ بريد المشركين ورسوله فإن تبتم فهو غير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوا عَهْدَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا واحدا فاتم فاتم اليهم عهدهم الا مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا سلخ لشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا أَمَا تُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَتُخْلُونَ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يسمع كلام الله ثم أبلغهم آمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم إذا كنتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكلم فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّ نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكسو ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداو قوم اولمر اتخشون فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِ يُعِظُّ وَيَخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يشاء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 ولا المؤمنين وليجة والله خبير بِمَا بما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى ت الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما نامن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستطيع عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ه بأَمهِ وَأَفُ سِهِم عظَم دَجَةًع دَ اللهَّ وَألائِكَهُف إِز يبَّر برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مكيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده یا yeah.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 فَتَوَرَّبَ صُوحَتَايَا تَيَا الله بِأَمْرِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقين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 ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَ وَذلكَ جَزَ أُكافِ ثمُ يَتُوبُ اللهَّ مِم بَعَذَكَ على مَ الش والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَهُ الْمَسْتِينَ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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل. قاتلهم الله أنا يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا هُوَ سُؤْلُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ